الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألسلامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين.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 افلا نتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجع اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الفسد من ما تدعون ذلك علمه الغيب والشهاده العزيز الرحيم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 فابَ صَنَا وَسَمِحْنَا خَرجِعْنَا عمل صَالِحًا إا مفنون وَلَ شِنا لجَينا كَُّ لَسهود وَ حَقّ قَوْل مِي وَ حَبًّا قَوْلُ إِني لا أَملَ أن جََّمَ مِن الجِكِ وََّا فذوقوا بما نسيتم نِقًا أيومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب القند بما كنتم تعملون إن ما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ثُلُمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تكتبون.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 ويقولون متى هذا الفشح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم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 ان اعتدل اليكافرين السلاسل واولى لهم وثغرا ان الاغرار يشربون من كاس كان مخاجهها كثورا عينا يشرب بها رب الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالند ويقاطعون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيا ويتيما وأسيرا إنما نطلبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وشزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت قطوقها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا فوااريرَ م في القات قدَه تقذير وَيُقَوونَ فيه جَحس كَزَالز جم عيدًا فيه تُسََّ سسَبين وَيطُوق عليههم وَْدانُ خَلَّلون العذَا رعيد ح سبََ نُقْنُ من أَم وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ لَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَى غِطَاءِ بَسْتُنسٍ قُطْرٌ وَاسْتَبْرَقُ حُلٌّ أَسَاوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلٌّ أَسَاوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنسيلا فاصبك لحكم ربك ولا تطعهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا